وما طلقنا السماء والأرض ونا بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا سويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب الأنفر إله إليك مبارك ليتدبر ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَرْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ مِعَ مَلْعَبٍ إِنَّهُ أَوَابٌ إِذْ عَرِضْ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِلَ فِي الْجِيَادِ فَقَالَ تُتَبَّلَ الخَيْرُ عَنْكَ لِرَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ أُرْدُوهَا عَلَيَّ فَقَطَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّ النَّاسُ لِي مَا نَقَلْقِنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بنار وغواص وآخرين مقرمين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن بغير حساب وإن له عبدها لزلف وحسن مآب والقر عبدنا أجيب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب عذاب ورتب برجلك هذا متسلمًا